المجهد الرابع والعشرون لا فقط في المحلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا فما على العلم بكذبه أجوز الإخبار به على كل حالين وإن أثنده إلى ذلك الكتاب ذكرنا أمس أن الإسناد للكتاب أو إلى المصدر على نهوين تارتا يكون الإسناد الي لأنه ماسوف النائلة وكارثا يكون الإسناد الي لأنه المنقول عنه فإذا قال كمارا والطبري كمارا والطبريсон شن يقصد كمارا والطبري أن المنقول عنه هو التبري أو أن المنقول عنه هو الواقع بواسقة الضربين إذا كان المنقول عنه هو التبري دا اشكار أنا systematically chce أما إذا كان المنقول عنه هو الواقع بواسقة الضربين ما cradげ عن عنواج خ、「جرين مع العلم بكذب الخبر لا يطرف في الحقيقي ناليا بينهما يذكره أخبار ولا يتقر مادام قصدروا أن المنقول عنه هو الواقع فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار عنه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكر الكتاب على وجه الحكاية دون الإخبار يعني المنقل مقول عنه هو الكفار بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجازم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحراط فما فرأ مهم وهو أنه خبر لا يعلم صحته من كذبه كما هو الغالب خبر لا يعلم أنه صحيح أو أنه كذب عن الله أو عن النبي أو عن المعصوم اذا لم يعلم بصحته وكذبه عاره يخبر به على مقدار ما يحتمل هو يظن يقول اظن ان الخبر كذا وصار او مثلا يشوف يقول احتمل ان الخبر كذا يخبر به على مقدار ما يعلم هذا لا اشتري به هذا الرجل لم يكذب أخبر لي على مقدار احتماله يحتمل يقول احتمل انه كذاورد أحتمل أنه كذاقي في بمقدار احتماله فيه. إنما الكلام في أنه إذا كان ظامنا بالكذب أو محتملا بالكذب وأخبر به على سبيل جازم، كما هو الغالب مثلا مثلا عند الخطباء خصوصان انهم بريد. غالبا ما خلية الأفضل قال رسول الله قال الإيمان قال كذا فيخبر به على سبيل الجهل مع انه في واقعه شاك لان هذا الخبر المنقول صحيح ام ليس بصحيحين او شاك عليها حينئذ في مثل هذا المورد ماذا يقال اولا هل هذا الاخبار محرمون ام ليس بمحرمون وعلى فرض كونه محرما هل هو قلب مفطر للصوم ام لا ذكروا ان المباني في عنوان الصدق والكذب مختلفه فطارة يكون الصدق والكذب من صفات الخبر وفتره يكون من صفات الاخبار ذكرنا هذا نفس فتره نقول الصدق والكذب من صفات الخبر نقول بان الصدق والكذب من صفات الاخبار اذا قلنا بان الصدق والكذب من صفات الخبر يكون الصدق والكذب من العناوين الواقعية التي لا درسها بينها. الخبر يعني الجمله اما مطابق للواقع فهي صدق اما مخالف للواقع فهي كذب دعنا ايضا بناء على اننا نقصد بالصدق والكذب من صفات الخبر ما هو حقيقه هو او الخبر مطابق للواقع او مخالف للواقع فما هو صادق او هو كذب فالصدق والكذب عنوان واقعي مطابقة وعدم المطابقة يعني وهي واقعية الصدفة عباره عبارة عن المطابقة وعدم المطابقة فالصدق تلب عنوانان واقعية لا ربط بينهما لا محاولة في هذه الصورات اللي إحنا تكلم فيها أخبر جازما مع شكله هذا الخبر ايضا لا وتكون شيئا ثالثا إما هو مطابقة الواقع فهو صدق إما هو خالف الواقع فهو كذبة لا شيء ثالثا بعد إذا كمnnبه أن نصدفح من صفات الخبر فأنها عنوين واقعية لعواصل إذا كم أن تبين مخارفته تبين أنه صادق تبين مخارفته تبين أني هذا بالنسبة إلى قسم من الناباني القسم الآخر من النبان flavored أن صدق والكذب من صفات الإخبار يعلم صفات الخبر إذا كان صدق والكذب من صفات الإخبار وايضا ذكروا خلافا تعرض لبعضه صاحب المختصر البلاغة تعرض لبعض هذا الخلاف صاحب المختصر وصاحب المقود من أنه هل الصدق والكذب الإخبار عما يطابق المعتقد؟ او نظر الواقع كلم عن المعتقات أو أن الصدق والكذب الإخبار عما يطابق الواقع وما لا يطالق او ان الصدق والكذب اللي او ان الصدق والكذب ايهام الواقع وعدم ايهام الواقع اذا قلنا بان الصدق والكذب من صفات, من صفات الاخبار والمقصود الاخبار والاخبار عن المعتقد فتارة يخبر عن ما يطابق معتقده يعد صادقا وين كان معتقده خاطراً ان يخبر عما بالخالف معتقده يعد كاذبا وإن كان مطادقا للواقع هذا مثلا فاستدلوا على ذلك بالآية في, في المنافقين إذا جاءت المنافقون قالوا نشهدوا إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنهم شهدوا بكلام الحق مطادق للواقع له أنه رسول الله مع أنهم شهدوا بكلام حقا مطادقا للواقع قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب وايش من الناس في الكذب بعده يستدل به على المراد بالكذب هنا الاخبار عما يطالب معتقد لا عما يطالب وواقع طال هذا الاستدلال غير قائم اعتبار التكذيب راجع للشهادة لا للمشهود به المشهود به صحيح مطابق الواقع هو انه رسول الله الشهادة كاذبه انما قال نشهد الشهادة هي ما تكون عن أخلاق معين. هم عندما قالوا نشهد كاذبين فيها لذلهم لا يشهدون وإنما ينافقون. والله يشهد أن المنافقين كاذبون تكذيب راجع للشهادة نفسها. فهو غير للواقع لأنهم لا يشهدون. لا أنها راجع للمشهود به أو للمشوبة صحيحا ومطابقا للواقع. لا يمكن استيعابه. إنهم بناءً على هذا بناء على أن الكذب الإخبار عما لا يطالف المحتقائب هذا الإنسان يحتمل أن الخضار صحيح؟ هذا صحيح ومع ذلك, الصحراء الصحراء. لا ومع ذلك اخبر به جازمان الإخبار به جازمان مع إيماله الصحة وعدم الصحة اخبارا عما يخالف المحتقائب فيتفض بإخبار المحتقائب لأنه لا يعتقد بجزنيته ومع ذلك أخبر به جازمان يكون من باب الإخبار عن ما يفعل المعتقد يختفي عنه ولا يشترى عين في خرمين ومفطريه الابناء على علمه وأما إذا قلنا بأن الصدق والكذب من صفات الإخبار عن الواقع قصد أن يخبر عن الواقع رما قصد أن يخبر عن الواقع فحين إن تبين انه مطابق للواقع يعد صادقا ان تبين انه غير مطابق للواقع يعد كاذبه واما اذا قصد انه مثلا قصد أن يخبر عن الواقع لكن مع احتماله الصحه وعلى احتماله هنا قد يعد قسما ثالثا لا كذب ولا صدق. يعني نقول بان الكذب يتقوم بامرين قصد الاخبار عن الواقع مع العلم بعدم المطابقه للواقع. إذا قلنا بأن الكذب يتقوم بأمرين: قصد المطابقة للواقع، أقل. قصد الإخبار عن الواقع. وإنما الكذب يتقوم بأمرين: قصد الإخبار عن الواقع مع العلم بأنه غير مطابق للواقع. هنا في هذه الصورة قصد الاخبار عن الواقع، لكن لا يعلم أنه مطابق غير مطابق. فهذا لا صد سب ولا كذب، بل هو قسم الثالث محرمون من باب تقولون على الله ما لا تعلمون من هذا الباب لك محرمون لكنه ليس كذبين مو بعنوان الكذب محرم بل هو قسم ثالث اما اذا قلنا بان الصف والكذب من صفات الاخبار لكن تحت عنوان الايهام الإخبار عن الواقع لا بقصد إيهانه هذا قصده الاخبار عن الواقع بقصد إيهانه يعد كذبا هذا يرتبط بثلاث نحوي انه كذباب متعدي او كذباب لازم إذا نقول كذباب في اللازم يقال كذب عليه ولو قال كذبه كذب عليه لا كذب عليه الكذب هنا يكون بمعنى بإخضار عن الواقع مع عند مخالفته الواقع يرجع البدء السابق إذا نقول بأن كذب فعل متعدي كذبه يعني أوهمه الواقع إذا نقول بأن كذب فعل متعدي كذبه يعني أوهمه الواقع مع علمه بأنه غير واقعين فالكذب يتقوم بقصد إيهان إيهان الواقع مع علمه بأنه غير واقعي. بعضهم يستجل على هذا المعنى بأنه كذبت عينك هذا البيت الواقع فيه مغني كذبتك عينك هل رأيك بواسط غلص الظلام من الرباب خياله كذبت عينك يعني شنو أوهمتك عينك تريد داخل عنوان إيهام إيهام الواقع مع عدم العلم أو مع العلم بأنه في واقعي. هذا المبنى الثالث إلى أكثر إيمانيا في خروج التغريب وعدم الخروج إذا قلنا بان الكذب هو ايهام الواقع مع العلم بانه خلاف الواقع في التوريث عد الكذب لان التوريث الواقع فالتوريث ادخله في ايهام الكذب فجوازها زواج التغريب لا يكون في موارد الضرورات ولا موارد الولاده لانها كذب بعد تكتب تحت usein34 مشمولة لاطلاقات تسرمسي native لذا يقول بأن الكذب من спثاة الإخبار لكنه لا يتخف تحت عنوان الايهان الكذب هو الإخبار عن الواقع مع العلم بأنه خلاف الواقع لا يتحدث بذلك نقول بأنه من šisip 1991 بهذا المعنى تكون لثورير خارج موضوعا عن الكذب لأن الأوليات ليست اخبارا عن الواقع مع العلم بأنه خلاف الواقع بل هي إخبار عن شيء عن آخر مع العلم بأنه مطالق للواقع وإن توقع المخاطب أنه غير الواقع تكون التورية خارجة موضوعا عن الوام كيب وحينئذ جائدة في كل حال وعلى حي فورتي خاطفا لموارد الضرورات إذن الذي نريد أن نقول أبو بأنه إما الكذب والصف من سفاة الخبر إما من سفاة الإخبار إذا كان من سفاة الإخبار إما الإخبار عن المعتقد أو الإخبار عن الواقع إذا كان الإخبار عن الواقع فإما أن يكون بقصد الإيهام أو لا بقصد أصدائه هذه الباني ذكرت في الصغة الكبير. على بعضها يدخل ضحد كلامنا في عنوان الكديل على بعضها لا يدخل إذا كان محل كلامنا داخل على بعض المباني في عنوان الكديل لا اشكالك من يدين في الخرما والمفدرية وإذا لم يكن داخلًا تحت عنوان الكديل نقول بلا إشكال هذا الإخبار محرمة الإخبار الجزمي مع عدم العلم بمطابقة الواقع لا إشكال أنه محرمة ولكن إن الكلام هل أنه مقطرا أو ليس بمقطر سيدنا الخوي يقول حتى على هذا النباني وعد مقطر لماذا لأن الإنسان هنا عنده علم إجمالي أنما أخبر به إما كذب أو ليس بكذبين عنده علم إجمالي جدا أنما أخبر به إما مطابق أو مخلد، إما غير مطابق أو يعلم إجمالاً بذلك، فهو يعلم إجمالاً بأن هذا الخبر داخل تحت عنوان كذى لا علم تفصيله، يعلم إجمالاً أن هذا الخبر داخل تحت عنوان كذى، وهذا العلم الإجمالي متنجز، كل علم الإجمالي بنجاة أحد الإناهين، كما إذا علم بنجاة أحد الإناهين مختبى تنجز العلم الإجمالي بنجاة أحد الإناهين ودُرُشنا. عن كلا الإئناء كذلك هو يعلم إجمالا بأنه إن قال قال الصادق بالوجوب. غير مصادق. أو بالاحتمالين وعن الإجمالين. انبنى على هذا الاحتمال احتمال كذب. انبنى على هذا الاحتمال احتمال كذب. فهو عالم إجمالا بأن أحد الاحتمالين كاذب ومختبأ تنجذ العقل من الجواري والوجوب عن كلا الاحتمالين وعن كلا الأخبارين. بعد ان يتنجز العلم الاجمالي عليه ويجب عليه عقلا بمقتضى تنجز العلم الاجمالي الاجتناب عن كل اخبار وعن كل الاحتمالين افتحامه في هذه الشكه واخباره عن ضد الاشتباه مصداقا لعنوان العدله اشتباه لان العام كما يتحقق في مخالفه الحكم المعلوم بالتفصيل يتحقق في مخالفه الحكم المعلوم بالاجمال عنوان العام صادق كما انه في صورة الحكم المعلوم بالتفصيل اذا خالقه يسبق عنوان العام في صورة الحكم المعلوم بالاجمال اذا خالقه يسبق عنوان العام هما اذا حكم المعلوم بالاجمال خالقه يسبق عنوان العام. العام بلا اشكال قال وحينه ان تبين انه مخالف للواقع فبقى عنوان الكذب ونقول ان عنوان العام خالق فصار كذبا عنديا فيكون مفصلا فموجرا للصفاره بلا كلام وان تبين انه مفارق للواقع عنوان الكلمه لا تحقق ولكن عنوانه نيه المفصل تحققه هو ما نوى الكلمه لا تحقق ولكنه نوى المفصل بعد ان علم اجمالا بان احد الخبرين مفطرون احد الاحتمالين مفطرون ومع ذلك يعد من باب المتعمد على المفطر ويعد من باب من نور مفطر فعين إذن يبتل صلبه على كل هذا طابق الواقع مطلقهم عليه كفار ما طابق الواقع فعين إذن ما صلبونه كيف عليه كفار صار بتلاب الصوم من باب نية المفطر لا من باب التعمال المفطر <تصفيق> <تصفيق> لذلك في المقام يحوظ بأنه بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزء مع ظن الكذبير. لكن مثطريته محل إشكال بل منعه إذا كان الضن غير معتدار طبعا إذا الظن معتدار إيه ما رفع ما في كلام في جواب الإخبار إن الجزء الظن مثل ما إذا كان خلص صحيح فهو ظن معتدارها علينا بالمن بالمد احتماله ماكو ظن أصلا في سيد الإمام يقول أنه من المفترين على الإشكال ليش لأنه إذا الأمر دائر بين طورتين إما تابق الواقع كلامه وما توقف إذا تابق الواقع كلامه وما وإما ما تابق الواقع فما سعند عنوان المفتر بعنوان أنه مفتر صور كلامه دون أنه مخالف للواقع بس ما كان يعلم بأنه كذبون، فما تعمد الكذب بعنوان أنه كذب ما تعمد الكذب بعنوال هذه التعليق هو هذا انه هذا الإنسان الذي يخبر بخبرين على سبيل الجلد مع ظنه بكذبه أو مع عماله كذبه هذا الإنسان يعلم بعدم المخطرية على كل حال لأن كلامه انه مصابق الواقع فما كان مخطر ما وانما كلامه مقاربه لفرض احمد الكذب عنوان انه كذب فعلى اي حال يعلم بعد التطريات لاحظوا ان السيد خوري في, الهوين في, الهوين في من العلم الاجمالي يعني يخرج عن هذا الاشغال من طريقة العلم الاجمالي في المقام إنما قالك الواقع بل طابق الواقع صحيح ما صار كذب لكنه تعمد المقصر ما علمه بأن أحد الأخبار يكذب. لكن ما عليك التقرير عنه. هذا سنقول إن طابق الواقع صحيح. إيه. بيك. إن خالف الواقع هو تبينه كذب بلا أشكال. بلي كذب متعمد صاحب ولا. وإذا طابق الواقع ما صار كذب. لا تنتعم بالمتطرصة يعني القص إلى المتطرصة إن قصده أنه ما كان يجري أن يقول وهو يكفي العلم الإجمالي في هو يعني يحتمل فقط ما عندك في المقام يحتمل يا إخوة عند عيد جمالي للغاية <تصفيق> الآن إما قاعد الوجوه إما قاعد الوجوه فهو واحدة جمالا أن أحد الإخبارين إحنا إصطاع بذكاري ثلاثة فتح نشتبهه أخبر بواحد طابق الواقع خالق الواقع هو كذب طابق الواقع ما صار كذب ولا تمشي قصد المفسر يعني مع وجود العلم الإجمالي وتنجده وأنه عقلين يقول له اشتنب الخبر اشتنب كذا الاحتمالين مع وجود تنجد العلم الإجمالي وفي العقل له لانه اشتنب كل الاحتمالات خالق هذا العلم واختحان مخالفة العلم والاستحام لا تجتمع مع العزم على الصوم فتكون مخلية بنيه الصوم بالنسيجة فالبطلان إما من جهد وجود المفتر وإما من جهد إخلال بنيه الصوم فرابط على الأخرق فيه وفي محتمل الكرد أيضا مع عدم وجود حجة على صفة ما في كلام ده وجود حجة وأما مع وجود شجته لا إشكال في الإثمار بيلا وفي مرضون كذيب جأ فيهم ما تفعل أنا في على صفي وما تفعل و كذا مع احتمال كذيب كذب الخبر الله الكفاية وساقت الراوي في جرائد الإسماعيلية الشهر ولم مع احتمال كذا ما نتكلم إحنا يعني تعليقة الشيخ العراقي خارج عن محل كلامنا ما نتكلم إحنا في صوت وجود إثمار وصوت وجود إثمار ووجود هو الإثمار بلا إشكال. في صورة وجود إمارة حجة على الصوت حتى لو عند قلب الكذب ورد خبر عن زرارة صحيح استمنت وأنا وعن بأن هذا الخبر كاذب شاء الله بعض ما دام إمارة حجة وجود الإقبار إلا إشكالي كلامنا في صورة عدم وجود امارتين بحيث لا يجوز الإقبار إما بعنوان كذب أو بعنوان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحرق بناقل الأخبار في شهر رمضان في شهر رمضان ولا شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبار أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الرومي أو مثل ما من أنه روية أو وردة على سبيل الحكاية المساله الخامس والعشرون الكذب على الفقه هؤلاء المشتهدين والمنخبواهم والإمكان الحار helmet لا يجب الله الصلاة انه ليس على الله وعلى الجميل والبلمẫ Melun الا اذا رجاء الى الكذب على الفاني. يقول الحكم الشرعي الحكم الشرعي المستفاد من نتوى كلام والمستفاد من رواية كلام وغدا ب honors صار الكذب على الفقه كذبا على الله الشرعي M кто-dsto والعشرون إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله في مقام التقيم الظالم لا يبطل صومه به هنا قد يقال بحسب القاعدة يبطل صومه مسألة انه حلال شيء بقى انه مبطل شيء اضطر إلى الكذب لا حرمة عليها انه مبطل من اضطر إلى شيء محرم فلا حرمة عليه فيه. أما أنه مضطر او لسوء مزاج أو الآخر من اضطر إلى أن يستعمل النجيس لا حرمة عليه فيه. إذا نجس مثل إشكار. مثلما اضطر إلى الأكل الشرب لو جبر مظلوم على أن يأكل. أو لا حرمة عليك أن يأكل لكنه يأكل الصواب. إلى إلى الشيء يرفع رضمه التكليف يغلق. يرفع الوضع الوضيعه. كونه حرامان يرتفع اما كونه مغفران لا يرتفع ردوا صومه هذا بحفر القائده ولكن مثل سيدنا الفولي قدس الشرور يقول لا هو الكون مخطط القائده ذلك ولكن النصوص الوارده في ان الكذبه تتنقض الوضوء وتفطر الصائم قال هلكنا قال ليس حيث ذهب إنما هو الكذب على الله وعلى رسوله وعلى لئيم عليه السلام كما ذكرنا سابقا هذا الكذب منتقف إلى الكذب المضغوق في نهار رمضان وهذا الكذب المضغوق لأنه رمضان ما لا يتناسب مع الصوم الصوم ارتداكم بالله وطيئت تناسب مع الكذب على الله قد يجبون تناسب مع الكذب على المقلوقين مثلا اما مع الكذب على الله, ما لا معكم. الله مثلا لا يتناسب مع الصوم الصوم ارتباط بالله لا يتناسب مع الكذب على الشرع فمن صرف النصوص هو الكذب المضغوض المنافي مع الصوم ولا اشكال بانه اذا كان هذا الكذب حلالا لانه في مقام التقيه لا يكون مضغوبا فلا يكون منافيا للصوم فحينئذ كما لا يكون حراما لا يكون مبطلة بها. هل قررتوا يشكل على نفسه الشيء؟ لأنه إذا تبتسموا بهذا معناه أن الصبيب إذا كذب محرم عليه كذب الصبيب لأنه غرفة له فمعناه أن الصبيب إذا كذب في نهار رمضان اجف كذب بخيار يكذب فهل محرم عليه وإن إذن أيضا فهل مو صحيحا اذا قلنا بأن عبادات الصبي تمرينية لا يوجد 언ث installations إذى قلنا بأن عبادات الصبي infer china قلنا بأن عبادات الصبي تمريني ات각ه حتى نتكلم به صحيح خاص به قلنا有 أيضا بجتمرين لكن إذا قلنا على إبن سليب على sobre الأumb cantidad الأن عبادة الصبي شنو شرعي إذا عبادة الصبي شرعي والسعوم هو شرعي إذا كان صالته شرعية مقتدى ذلك أن الصبي لو كذب في نمار شعر الغربان على الله وعلى رسوله وعلى الإمام لا يقول كذبه مقتدى لماذا؟ لأن كذبه حلال غير أنه صبي والكذب الحلال غير مبغوب وأنتم قلت بأني مفطر ما كان مبغوبا وهذا فضو مبغوب من الصبي فحين ايضا يكون صومه صحيحا وهذا يلتزم به فقيه. أنه على القول بشرعية عبادة الصبي إذا كذبت نهار رمضان يكون صومه صحيحاً. فماذا؟ إن أشكلت لهذا وهو السيد جاهد أنه حديث رفع القلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلين حديث رفع القلم مو مقصود به رفع المبذاء مقصود به رفع الإلزام يعني الصلاة لها أمران محضوبية الصلاة والإلزام فيها. الذي ارتفع عن الصبيعي الإلزام بالسلامه مو أصل المحبوضيات ما ارتفع عن ذلك الإلزام بترك الخمر ارتفع عنه ممضغوبية الخمر ارتفعت عنه فحينئذن نحن نرتفع بأن الأحكام الإلزامية مرفوعة عن الصبيب المختبى حبيب رفع القلب أما المشروعية والمضغوضية والمحبوضية ما ارتفعت بحبيب رفع القلب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 وَإِلَّا فَيَكُونُ إِفْطَارًا مُضْطَرًا إِلَيْهِ هذا أنه يبطل سيد الإبتالي إبتاله هو يجبره على أن يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا نصب أهل يجبره على ذلك هذا من مدعاء المخالفين إذا قام مثلا هكذا أن الرسول مثلا يقول الرسول الذي نصب أهل او يقول بأن الزهراء عليه السلام رضية عن أبي ذا وخاربهم لحظة المقام إذا يقول كذلك بل في هذا المرجع فإنه وإن كان في نهار رمضان إلا أنه لما اضطر إليه باعتبار ظلم ظالمين فاضطر إلى أن يقول كذلك حين إذن هذا يجوز وفي نفس الوقت لا يكون مفترا أما إذا كان لأجبره الظالم على كلمة لا يلاقب المخالفين كذب على الله وكذب على رسوله جاي كذبه طول ما بل على أن يقول اسلام غير حرام عند الله مثلا أجبره على أن يقول هكذا أبو ما إلا ابتباط بك موجعات المخالفين حين إذن شنو لا حرم تعليل لكن صنوه يكون باطل شنو سر تفسير سنين جدا لكن الله سر تفسير أخبار التقيه. فإنهم يستفيدون من أخبار التقيه. انها كما تبدو على الجواز تبدو على عدم المبتدئين ولذلك من توضع وجوه هم جائز هم ظهور ولذلك مثلا من صلى صلاتهم هم جائز هم صلاه صغيره ومزديا يستفيدون من اخبار التقيه الجواز والاجزاء فما يدخل تحت عنوان التقيه يكون جائزا ومزديا ما لا يدخل تحت عنوانه يكون جائزا ومزديا بما ان مورد اخبار التقيؤ عن تقيي بالمعنى الاخر وكم من ينبغي يعمل ثلاثه عامله او ان تقيل لكنه تقيي بالمعنى الاعم العمل جائز للاحصان الوضعية لا تفتح فلو هزده ظالم بان يقول مثلا الرسول حل والصام وقال ذلك العمل جائز لكنهم يقولون مدت لم يخبر أما ما دخل تحت التقية بالعنوان الأخاف وهو أن يقول شيئا أو يعمل شيئا مما عليه بقب العامة أو سيرة العامة في هذا الموارد هو المشمول لأخبار التقية لأن أخبار التقية ناضي التقية بالمعنى أخاف وأخبار التقية كما دلت على الجوال دلت عليه الإجزاء منص الله معه كان كمن صلى مع رسول الله في الصف الأول أو من صلى مع كان كمن من جهد بين يدي رسول الله وسلم أما أشبه ذلك لأعلام متأخرين طبعا متفجمين لا أعلام متأخرين خصوص العالمين السيدين السيد الخوري والسيد الخوري رحمه الله مو بس أكتب الجواز اللي جبل بالاستحباب يعني اتفادوا من هذه الروايات مو انه فقط أنه يجوز الصلاة خلفهم تقي كان وأنها مجزية بلأتنهم واستحر بالصلاة حتى في غير صورة التقية إلا أن يعلمان المتقدمين قلوا بوارد الأخبار واردت مقام التقية ما هي إطلاق يستفاد منه باستحباب الأعرام قلوا بواردت المقام التقية على أي حاجة حينئذ بما أن أخبار التقية واردت التقية بالمعنى الأقاف وظاهرها عندهم الجواز والإجداء يقتمنا الجواز والإجداء ولذلك هنا في تعليقة الشيخ العراسي أيضا يقول ينطل صومتهم بذلك إذا كان التقي من المخالفين في أحكام الدين يعني في أحكام الدين التي يرونها المخالفون ويسرون على مجاونا في هذه الحكومة هذه هي تعليق الشيخ العراسي لعله أدق من الأخلاف تتباه أنه احنا ليش نقول بالإنسان لأخبار التقية الداله على جواز الإذن أخبار التقية الدالة على جواز الإذن ناظرة أخبار الدالة على جواز الإذن ناظرة لأحكامه يعني ما اذا كان, كان يرسل رجله أو هل الرسول كان يغسل رجليه في روضة لو قال الرسول يفتره إليه كلامه حلال وغير مفتر أما إذا كان هل أن الرسول هل أن الرسول افتر دون صلاة دوا في القوم أمور من أمور الدنيا أو أنه مثلا هل أبنى الزهراء عليك عن أبي بكر أولا في ربعان هذا من أمور الدنيا قوم من أمور الدنيا هذا ما يفتر تحت أخبار التقليل الكلام بما كان الأحكام الذي لا كل مقداره في خالد فرالس زمان فرالس عن التوبيه عن لا نقص مثلاً في أخبار شلون أخبار أخبار بس إنه مفروض واردة أن العمل جائز ومنزي يعني معنى الثروة يعني جائز الموسيقى الله نعلم موسيقى حتى كل مهم يجيب منطلع معهم من توضى أو مثلاً قوله العلي بن يطين هذا حضر صحيح السنة أمر لما نقاضل من يقين في الوضوء حضر صحيح السنة إذا وصلك التعليه هذا وارك هذا للتوضى تفعل وفعل الوضوء ثم قال له امسح رأسك وخل الأذنيك وقسل رجليك وما عشبه ذلك هذا يستفيد الجواز والإجزاء وقال له بعد جائز ذات ما في كلام انه جائز اما مجزي نعم استفيد انه مجزي مختبر قاعدة انه غير مجزي يستفيد انه مجزي ايه التقيه اخبار التقيه وارده في الفروح الموارده في الاخور ده المسألة الثابعة العشرون. كما أنه لا يبطل مع السابق ولا يبطل مع الجهة المركبة لعدم صدق العمد ويعتبر في الإرسال أن يكون المقصر عن ديات ما يعتبر في هذا المركبة لا يفعل عن هذا إذا قصد الكريم تبان صدقين بقل فيه عنوان قصد المفطر وأنه قصد يتفطر لا تبان صدق السيد الإمام كان يرى أن قصد المفطر غير مفطر إنه صح يجيك على بشرط العلم بكونه مفترة وإذا قفض السرط سبع كذبين لن يرغب لأعلى المصول عن الذي هو المنافق المطال المسألة التاسعة والعشرين إذا أكبر بالكذب هاجالان لأن لم يقصد المعنى أصلاً الكذب متقوم بقفض معنى، وما المعنى قصد المعنى حتى حسنا يقول قفض المدلول الاستعمالي ما قصد المدلول الجديد ما قصد لصة قفضه معنى لصة قفضه عندما تكلم بسذج هذلا قصده مبلول بالاحظة، فقصد المراد الاستعمالي، بس ما قصد المراد الجدي، يعني ما قصد إكاء عن الواقع. هذا هنا لأن لم يقصد المعنى أصلاً، لم يقصد. وإذا قصد ما لم مكلف أصلاً، إذا قصد المراد الاستعمالي دون المراد الجدي أصلاً مكلف، مو أنه فلم غير مقصود. نعم إذا قصده. حتى لو كان على تدير الهجاب مثل ما في القتائج أن هذا معاني الأمر في معان الأمر هل هي جاعيل أو هي معنى مستعمل فيه نظر قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم الذي تعذيبه بالنار ذق إنك أنت العزيز الكريم يقولون في موارد جاية موارد شنوه الإهامة ذق يقولون ذق هذا جاية في موارد الإهامة ذو مستعمل في الإهانة او ذو بداية إهانة. في المشفوع عند المتقدمين أن ذو مستعمل هنا مفطر في الماده في إهانة. فالإهانة معنى مستعمل فيه. صاحب الكفاية يقول لا ذو في نفس معناه وهو إنشاء الطلب. إنما بداية إهانة. لأنها مستعملة في الإهانة. فرقا بين كون الإهانة داعيا وبين كونها مستعملا فيه. ولكن هذا المقاصد هو لا في في لا ان يكون المقاصد هو ان يكون المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المراد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو المقاصد هو ألا إذا إبن الهذر حيث هي تقييدية الإقبال يعني المراد الاستعمال فقط دون المراد. أنت لا يعدي المراد. هذا السال الغبار. نعم. توناس. ما الله أحبلك. في إصالة الغبار إلى حلقه. بل وغير الغبيط على الأحواء سواء كان من الحلال أم من الحرام. مسألة الغبار الغبيط مسألة الحكم بالمقضطرية فيها سيدنا الخوني قدس الشرر يذكر أن المستند بالحكم بالمقضطرية في الغبار رواية رأى الشيخ بإثنانه عن التهطار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جحفر المروزي قال سمعته يقول أقول هم في سليمان جعفر يقالوا لا هذا أول مخصر سمعته يقولها مضمرا ما طرحا بالمسموع من من هو هذا المخصر من سمعته يقول إذا تم المبصى عندي شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كان سبيتان فذهل في أنزه وحرقه غبار فعلي صوم شهرين متتابعين فإن ذلك مفطر مثل القتل والشرب والنفاع من لا يفتي بأن الغبار مفطر أولي ناقش في السند في هذا سليمان فإذا كنت نقاش في السند أنه لا سليمان فقه فما رأت إذا كشف الأغمار سنعته لك إذا لهم دفعنا دعوة الأغمار فقمنا الرواية روالها الشيخ وظاهر الرواية الشيخ لها أنها عن الإيمان عليه السلام ليس عنها مثلا عن محمد بن مسلم أو عن زراره أو عن أمسال الشيخ في مقام ذكر روايات أهل البيت عنهم السلام الشيخ بالتهذيب او الاسترصال في مقام ذكر رواياتهم لا روايات رواياتهم فإنه من ذكر الشيخ لها إسراء إنه غير مخلص خب إذا ناقشنا في دعوة الإضمار وناقشنا في دعوة بعض السلال وصعنا الروالية وقلنا له إضمار فيها يجيني قاش في الدلالية خلناه غير مجرد المضمضة مفطر مع أن تنضمض تنبنبص إذا تنضمض الصعام أو التنشف متعمدان أو تنمر رائحة غريضا ظاهر أن هذه المفطرات مع لا بذلك أحيان ومقتضى وحدة السياق أن يحمل على أنها مفطر تحتياطي لا مفطر جزمي قلنا فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنفاع يعني مقصوده أنه يستحب ترك هذه الأمور ولو فعل فيستحب القضاء يعني مقصود الافطار الاستحبابي وهم مقصود الإفطار الإنزائي لأن هذه الأمور لا إشكال في كونها غير مفصر فإن قل قل قل المضمضة على ما إذا دخل الماء إلى حلقه إذا تنضمض الضائن جرى ودخل الماء إلى حلقه حلقه مفصر أو إذا استنشق متحمدة فدخل الماء إلى حلقه حلقه حلقه نقول الشكل من ذلك ثم بعد دخل في حلقه ثم رايحة مغيبة عشرون يا يمكن ان يكون الغريب من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون بعد ما له معنى. يكون هناك <تصفيق> من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من عدم الالتزام بفقرة لقيام قرينه فين. لا يعني عدم الالتزام بفقرة أخرى لعدم قيام قرية ثانية. فما ورد في النصوص الصحيحه اغتسل للجمعه وللجنابه أمر واحد نعلم بأنه استحقابيا في الجمعة وجوبي في الجناة. ليش لو كنا نحن وقية التسيل لعملنا على الوجود. يكليهما لهذا المصيرة الامر إما ظاهرة في الوجوب أو يحكم العقل بأنها لا على نفس الكل سيد الكل والوجوب مدلول العقل ومدلول لقبت إما هي ظاهرة في الوجوب أو بأقل يحكم العقل لأنها تكيد الوجوب ما لم تقم قرينه على الخلاف قالت القرينه جمعة ففي غيرها ما قالت القرينه تبقى على ضغرها في الوجوب هنا هم أيضا نقول لو كنا نحن وهذه الصحيحه لحكمنا بأن الجميع مفطر بمقدمة قرينة فإن ذلك مفطر لكن بما أنه قامت القرينه الخارجية على أن هذه الثلاثة المضمضة والاستنشاق وشم الراحة غير مفطر حين إذن نقول قيام القرينه جعل المفطريه في هؤلاء التحبابية في غيرها ما قامت القرينة على الظهور بكونه مفطر الزامن ولا نلتزم بقرينه وحده السياق السلام هذا إشكال إشكال ثاني للحديث هذه معارضة بموثقة أخرى ولموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك بخو فتدخل الضخمة في حلق. في حلقة قال جايب ماذا سأل قال وسألته عن الصائل يدخل الغبار في ح قال أبدا يقول لا بد هناك يقول تينعذاري كم فطران شيء بيجود إه من الحمل على عدم العمل هناك الحمل على العمل أول خرو الغبار في يعني بغير عمدين ولذلك الإمام قال لا بد هناك الخرو الغبار في حقيقة يعني بعمدين من أول قرين يقولها هناك أتو قرين على العمل قرية الأولى إذا تمضى فضله بال اختياره واستنشك بخياري كان بال اختيار كان مرايحه يعني إنه بال اختيار حاول كلا يعني بخياري اختيار فضاه واستحيها من أول أيام الأخيرة إنه في مقام التعلم والاختيار هذا طريقة طريقة كلا كلا سويتين كل إنسان يعلم أنك أنسلبي ملازم عرقاً بزفول غبار فتعمده بكنس البيت مع علمه بان الكس ملازم عرفا لدخول الغبار دليلا على أن مورد الويل هو مورد العام هاذي الشنطه حملت عليه غير العام قال ها هل يفضل يدخل الغبار ماذا يجب يدخل يدخل الغبار في حلقه هذا الشيء انقذهم اول الروايه زاركم في العام عن عنصر دخان يعني يتدخن متعمدا فيكون ظهور روايات ظهور أول الروايات في العند قرين على أن المراد يدخل يدخل عنده قال لا مهند روايت سؤاله فألهه عن الصائم يتدخين قال لا بس ثم دروى سألته سؤال ثاني والعلوه في مجلس ثاني جمع بينهما في الرواية وعلى الراوي سؤالان في مجلسين جمع بينهما في روايه واحدة فكيف ما استكون الواحد فتمستك بواحد السياق في فرض أنه كلام واحد من الذي مرأه من السائد أما في المقام كلام واحد كلاما سؤالا كون ذاك الكلام في مورد العمد لا نعلم هذا الكلام في مورد العام فنجمع بين الروايتين بحمد تلك الرواية على مورد العمد وهذا على المورد العمد بلي جاء الله وصلى الله عليه وسلم وعيد عمد الله إشهاده صلى الله عليه وسلم صاحب الوسائل رحمه الله جمع بين الروايتين سلام الرحمه عليكم السلام الرحمة سيدنا هذه جمع بين الروايتين بان تلك الرواية واردة في الغبار الغلي كانت بيكا وهذه الرواية في الغبار غلي كن القرين على هذا الجانب؟ القرين أنه كانت خصوصا في تلك الأجمان كانت ملازم عرصا لغبار كثير فقط بقرينة كنسة بيكان كما أن الكنس ملازم أرقاً للغبار الغليب لذلك مقصود أنك دخل في أميان غبار غليب بقرينة كنسة هذا يقول ما صرحت له كنسة يدخل الغبار وفي حلقين أحمله على الغبار كانسة كانسة ما يكون فالبيوت تختلف مثلا غير مثلا الفقراء والبيوت المكنوسة غير البيوت اللي ما كنست من قبل شهرين مجرد كنسين لا تصبح شاهدا على أن الغبار الحاصل من الكنس غبار كثير مجرد كنسين دم يكافل كي أن تكون الشاهد العيد مورد فهذا مثلا الجنة يقول السيد نعم أنت برعي نعم فقر ليس القدر المتيقن أن نقول بما أن مورد فتواه هو هذه الرواية صحيح السليماني مروي بما اَنَّ مَوْرَدَ مَوْرَدَ هو هذه الرواية من يتركز على مجلود الرواية أو كان فتواه فدخل في انتهي وحلقه الغبار هذه الرواية تفعله اموم ان المفطر إيصال الغبار لا وصول الغبار لأن كنت البيت مع العلم انه ليص الغبار نتباكم لعنوان إيصال الغبار لا نتباكم للعنوان وصول الغبار ولذا لابد من قيد المفترض لإطار الغبار لأنه غبار الرواية. ثاني لأنه لابد أن يحمي الغبار في الرواية على الغبار الواقعي فلاش من الغبار الثاني. يعني لو كان طبعاً الفرنسي خرج أنه طبيعة البلدان اللي عاشوا لا يمكن للحامض الغبار ضع مثلاً الكوفة أو المدينة أو كل عاشوا في هذه الأماكن مثلاً بغداد أو المدينة وهذه الاماقين في فصل الربيع غالبا ما تكون فيها اهويه ورياح كثير الغبار والعجاج ورمضان كثيرا ما يقع في فصل الربيع فيلاجم هذه الامور فلو كان كل غبار مفصر ولو كان غبارا دائنيا تكبر انه مكتب الفاصل ان يكون فيه غبارون ولد التنصيص على ذلك في الروايات هذه الروايات موردها الغبار الوقت انسان كانت وهذا الكذب أثار غبارا، هذا مفصل أما لو كان مكتبا الفصل، مكتبة هذا الفصل هو الغبار. حين وصوله وصول هذا الغبار هذا، قالوا بدون تحرك. نتكلم بدون بدون تحرك. إنسان لا يتحرك يخرج في الشارع في أي مكان من غير يتحرك عن الغبار. وصول الغبار الى حلقه بدون تحرز اذا كان هذا الغبار غباراً دائمياً لانه مقتضى القاصر قدر على مقصريته فإن مورد الرواية الغبار وقت والغبار الغري هذا مثلاً امر فانت. الامر الثالث الذي يستفاد من الروايه انه لا فرق بين ان يكون الغبار غبار حلال او غبار حرام يعني غبار تراب غبار طحين مع أن الروايه ورده في غبار التراب بعد وكان في البيت ما يجي غبار طحين يقول صواب للخطر بعدم الخصوصيه نحن نقطع بان مناسبة الحكم للموضوع تقتضي مفصليه الغبار سواء كان غبارا عن حلالين هو غبار الصحيح او غبار حرام هو غبار التراب نحن نقطع بعدم الخصوصية لغبار التراب بل ما هو عام المناف أن يدخل شيء الى جوفه نقطع بان هذا المناف عام فلا فرق بينهم لذلك صاحب العرش قال يصال الغبار الغني اربعه شيخ العراقي وعلى الاحرار ما شفنا طريقه كيف كانت معمره الامر هو وعد وقال مناقشه ثانيه مغمض حرمنا كشات جلاليه كثيره عليه فف الحكم مختبر اختيار مختبر الاثياب انه غبار الغبار مثلا دخول الغبار الى حلقه قد يقال انه مشترك مع الاكل والشرب المنظر هو ريت الاكل تقول الغبار إلى الحال غليظاً أو غير غليظ ليس نسباقاً للآكل ولكنه قد يشترك في المناق معاً قاكل أنه دخل شيئاً إلى جوفه، مثلا من بارك حركة من باب الاشتراك في المناق أو من باب وجود هذه الرواية ومكانت فيها كلام سندان يورث الاحتياط اليوتيوب أقول لك الغليظ تاريخ الخامسة على الأحرى تقيب في الغليظ عند خوي. على الأحوق وكذا في البخار والدخان يجي ب spellور البخار والدخان دي الجد إلى بل وغير الغليظ على الأحواق ستا هنا والأقوى عدم مفطرياته غير الغالير سيد الإمام يقول في غير الغلير الأحواق عدم مفطر الأقوى عدم مفطرياته وأنه الرواية الواردة عنك الغلير الرواية الواردة القدر المتيقن منها الغبار الغريض <تصفيق> تعنيمه لغليل الغريض يحتاج إلى جريلين قدر متيقن منها مولوى الغبار الغريض التعنيم غير الغريض يحتاج إلى جريلين سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار السرابة وأن كان بإثارته بنفسه في كم سنعناه أو بإثارته غيره، بل وبإثارة الهراء بeraldوان السيد يبحث عنه أنه إذا كان غبار كريم أو غبار رحم مع التمركز وعدم التحفظ عليه والاقوى <تصفيق> يستر <تصفيق>